هما تحقيق المتن ودلالة المتن كان الكلام في كيفية التعامل مع الحديث الشريف صحيح عندما الفقيه يريد ان يستنبط حكما شرعيا ماذا يعمل يأتي الى النص الموجود في النص الموجود اما آية كريمة او حديث شريف إما آية قرآنية أو حديث شريف البحث في ذلك ذكرنا على قسمين إما في السند وإما في الدلالة انتهينا من البحث السندي ذكرنا أقسام ذلك والحجية فيها وما اشبه بشكل موجز طبعا البحث الآن وهو الأهم في دلالة الحديث في دلالة المتن يعني سواء كان نصا قرآنيا أو شنو حديثا شريفا عندما نأتي إلى الرواية الشريفة ماذا علينا أن نعمل حتى نتمكن من استنباط الحكم الشرعي علينا أولا أن ندرس المتن ونتأكد من دلالة المتن إذن لنا تحقيق المتن ولنا دلالة المتن تحقيق المتن يعني شنو دلالة المتن يعني شنو تحقيق المتن يعني لازم نتأكد هذه الرواية ما بها زيادة ونقيصة عرفتوا شلون هذه الآية الكريمة النسخة المطبوعة من القرآن نسخة صحيحة يعني مراجعة من قبل مثلا الإدارة المسؤولة على صحة الطبع يعني الإنسان بالطبع ربما يكتب خطأ أو بالنسخ مثلا القرآن هو صحيح بلا شك لكن هذا اللي كتب ربما فتحه بدال كسره، فأقول من يراجع ذلك فإذن عندنا تحقيق الماتم تحقيق المات يعني شنو يعني نتأكد من سلامة النص مثلا أكو كتاب وسائل الشيعة فيها الروايات نتأكد هذا الكتاب صحيح في نقل الروايات لأكو اخطاء مطبعية عرفت شلون؟ هذا نوع من العمل. مقدمة من مقدمات استنباط الحكم الشرعي هذا الشيء والشيء الآخر بعد التأكد من ذلك ندرس الماتن ندرس المات يعني الماتن يعني معنى الماتن هناك أمر هل يدل على الوجوب أم يدل على الاستحباب؟ هذا خلاصة بحث تحقيق المتن. تحقيق المتن في مقابل تحقيق الثلاث اللي الباخر كملنا. تحقيق المتن شنو؟ يعني تحقيق يرتبط بمتن الحديث أو متن الآية. تحقيق يرتبط بمتن الحديث أو متن الآية. يعني نص الحديث لا نص الآية. زين. هذا على قسمية أولا التأكد من سلامة الألفاظ التأكد من سلامة الألفاظ يعني شنو التأكد من سلامة الألفاظ يعني ماكو أخطاء مطبعية مثلان الراوي عندما ديروا الحديث لم يخطأ في كلمة مثلان أكو بعض الروايات نسخة بدل فيها مثلا أنت في الأدعية شايفين نسخة بدل في زيارة عاشوراء في دعاء كومي مثلا ونفسي بخيانتها ونفسي بشنو جنايتها مثلا هذا يسمونه نسخة بدل فبالنسبة للروايات نفس الشيء أكو روايات مثلا في الكافي الشريف أما نسخ الكافي متعددة في نسخة من الكافي موجود كلمة من؟ وفي نسخة أخرى ما موجود كلمة من مثلا وهذا يأثر على استنباط الحكم الشرعي هذا يسمى بتحقيق المات تحقيق المات يعني التأكد من سلامة الألفاظ وملاحظة نسخ البدل يعني النسخ الأخرى الموجودة والقسم الثاني يأتي إلى شنو؟ دلالة المات دلالة المات يعني معنى المات معنى النص هل الامر مثلا ظاهر في الوجوب ام في الاستحباب هذا خلاصه البحث دراسه المتن دراسة المتن عنوان يقابل دراسه السند اللي قريناه ودراسه المتن متن يعني شنو يعني النص تتنوع في علوم التشريع الاسلامي يعني في ما يرتبط بالشرع الاسلامي يعني بالاحكام الاسلاميه الى نوعين ايضا كما ان السنة كان الى تقسيمات دراسة المتن ايضا نوعين هما تحقيق المتن ودلالة المتن تحقيق المتن شنو اولا دراسة تحقيق المتن يعني علينا ان ندرس ونحقق المتن يعني شنو وتدور هذه الدراسة حول التأكد يعني تأكد الفقيه الفقيه يتأكد من شنو؟ من سلامة المضمون مضمون الحديث يعني معنى الحديث سالم سالم يعني ما بزيادة ونقيصة المضمون كيف يكون سالما؟ بسلامة ألفاظه صحيح ألا؟ المضمون المعنى يكون سالما بسلامه الفاظه فنتاكد من سلامه اللفظه ايضا فعلينا ان نتاكد من سلامه المضمون المضمون يعني المعنى لكن كيف يمكن التاكد من سلامه المضمون الذي تحتويه الفاظ النص تحتويه الضمير راجع للمضمون المضمون تحتويه الالفاظ دائما المعنى يدل عليه اللفظ دائما فالذي تحتويه يعني تدل عليه وتشمله الفاظ النص يعني الالفاظ المذكوره في النص القراني له في نص الروايه زين سلامت من شنو سلامته من من جار مجرور من ان يكون متعلق بسلامه يعني كل جار ومجرور وكل ضر يحتاج الى متعلق يعني يتعلق به حتى يكمل المعنى معناه فالسلامه المضمون من ان يكون يعني ان يكون سالما من هذا العيب من ان يكون قد وقع فيه يعني في النص الخطا والتحريف الخطا يعني كلمه مكان كلمة مثلا تحريف يعني تغيير في التعبير الخطأ والتغيير هكذا يكون في الزيادة والنقصان والتغيير والتسجيل الخطأ نقدر نفسره بالنسبة إلى الزيادة والنقصان لو زاد في ذلك يعني حصل خطأ أو نقص في ذلك ايضا حصل خطأ والتغيير والتبديل بالنسبة إلى التحريف عرفتوا شنون؟ وايضا يمكن واحد مثلا الخطا يفسر بشكل يشمل الجميع والتحريف ايضا يفسر بشكل يشمل الجميع اذا ان يكون سالما من الخطا والتحريف الخطا والتحريف كيف يكون في الزياده يعني احيانا يزاد النص والنقصان ينقص من كلمه محذوفه تغيرت المعنى والتغيير والتغيير يعني كلمه مثلا وفرضوا حدد صاير خدد مثلا مثل ما نجي نذكر في الحديث كمثال والتبديل تبديل في الكلمة وما شاكلها أي نوع من أنواع التغيير يعني النص الوارد عن المعصوم عليه السلام شنو هكذا أي نوع من التقديم التأخير الزيادة النقيصة التبديل هذا يعتبر شنو منافي لسلامة الحديث. يعتبر الحديث غير صالح. ما بين التبديل. شوفوا إذا أكبي فروق لغوية دقيقة. لكن يعني التغيير تقدر تقول تغيير مكان كلمة بكلمة. التبديل يعني كلمة تتبدل بكلمة أخرى. مو المكان يتغير. عرفت شلون التغيير مثلا الامام عليه السلام اولا ذكر المبتدا وبعدين جاء بالخبر الراوي عندما نقل اتى بالفعل والفعل هذا يصير في نوع من التغيير الالفاظ تغيرت يعني مكانها تغير مثلا التبديل مثلا كلمه تتبدل بكلمه اخرى اصلا مو انه المكان يتغير في الحديث هكذا اذا عرفت شلون بس بشكل عام اي نوع من التغيير التبديل الزياده النقصان وما اشبه ذلك هذا يعتبر خطا والتحريف فعلينا ان نتاكد من ان هذا الحديث المروي هو كما تلفظ به المعصوم عليه السلام صحيح لازم الفقيه يتاكد من هذا الشيء هذا يسمى بتحقيق الماتن تحقيق المات يعني المتنور يعني النص محقق عندي محقق عندي يعني قد وصلت إلى قناعة بأنه نفس النص الذي ترفض به المعصوم عليه السلام هذا أولا ثانيا دراسة دلاله المات دلاله المات يعني معنى المات في المرحلة الأولى اللاخب دراسة اللفظ تأكد من صحة اللفظ الآن التأكد من المعنى يعني فهم المعنى دراسة دلالة الماتن يعني دراسة معنى الماتن يعني الأمر مثلا الموجود في هذه الرواية هذا الأمر ظاهر في الوجوب حتى يفتي الفقيه بالوجوب أم معناه الاستحباب حتى يفتي الفقيه بشنو؟ بالاستحباب وتدور يعني هذه الدراسة تدور حول شنو؟ حول معرفة معنى النص معنى النص مثل شنو؟ مثل ما قلنا اللي الأمر هل معناه الوجوب؟ أم الاستحبار؟ هذا ما يرتبط بدراسة المثل سنأتي دراسة دراسة نتأكد من ذلك ونفصل ذلك لاحظوا تحقيق المثل تحقيق المثل قلنا شنو معناه؟ إنه ما حصل فيه لا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقيصة النص نص الشرعي إما آية كريمة أو رواية شريفة موجي بالنسبة إلى الآية الكريمة أكون عندنا شك في ذلك لم يحصل لا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقيصة نعم قال بعض العلماء لازم نتأكد من القراءات المشهورة يعني نشوف مثلا هناك مثلا عدة قراءات نشوف أيها أصح لكن باعتبار احنا ذكرنا في المباحث السابقة أن القرآن ما نزلق بقراءات مختلفة صحيح وهذه القراءة المدونة هي القراءة التي حافظ عليها الله عز وجل فهي التي نزلت فمعناته القراءات الأخرى ما نحتاج بعد نبحث عنها بناء على ما ذكرناه أما بناء على من اعتبر سائر القراءات فالبقية لازم أيضا يشوف بقية القراءات حتى يتأكد من صحتها تحقيق المات في القرآن وفي الحديث أما بالنسبة إلى القرآن ففي القرآن الكريم حيث وصلنا سالما يعني وصل القرآن إلينا سالما سالما يعني شنو يعني من الزيادة والنقصان لا بزيادة ولا بنقصان، ولا بتغيير، ولا بتبديل. نشوف أضيف وإلا. ومن التبديل والتغيير. أحيانا نشوف نقصان وزياده ما فيه، لكن آية صارت مكان آية لا حتى هذا موقف القرآن. فرشنا؟ الزيادة يعني مثلا في الصورة زائدة بالقرآن. ما أنزل الله. ما عدناش النقصان يعني سورة نقصت. هم ما عدنا. والتبديل والتغيير هم ناخذ القرآن. يعني هذا القرآن بهذا الشكل الموجود بترتيب سوره وآياته هو الذي الله عز وجل نزله على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والرسول هو الذي عين مكان الآيات والسور وهذه سورة الفاتحة وسورة الناس في آخر القرآن الكريم هذا كله بجمع الرسول وامر الله عز وجل مثل ما بيننا ذلك إذن في القرآن لا أكو زيادة ولا أكو نقص ولا أكو تبديل ولا تغيير كلمة بكلمة تتبدل آية بآية مكانها يتغير أبدا ماكو هذا هذا مثل ما الله نزله فكروا وصلنا سالما من الزيادة والنقصان اكسبوا من التغيير والتبديل فكذا كما تقدم كما تقدم في بحث القرآن حجية القرآن ذكرنا هذا الشيء في بحث السند إذا تذكرون فإذن يدور البحث حول النقطتين التاليتين النقطتين التاليتين نقطات سهلة أولا لازم ندري هذا القرآن المطبوع ما بأخطاء مطبعيه ولذلك تشوفون كل مصحف مثلا في بدايته في نهايته مكتوب لقد أشرف على مراجعة هذا المصحف مثلا اللجنة المعينة من قبل مثلا وزارة الأوقات مثلا جماعه من الأخصائيين ذولين شافوا القرآن اللي ما ماضي فتخطة هذا اللي نسخ القرآن كتب القرآن مثلا ما اخطا في فتحة في كسرة عرفت نال حاكبت اولا حول ضبط كلماته يعني كلمات القران ضبط كلماته يعني شنو يعني التاكد والتاكد هذا عطف تفسيري يسموه يعني يفسر اللي ذكر سابقا وضبط كلماته يعني شنو يعني التاكد من عدم وقوع الخطا او التحريف فيها في عينه في الكلمات بسبب الاستنساخ والطباعة أما أصل القرآن محفوظ ماكو بتحريف مو مثل التورات والإنجيل اللي أساسا صار بتحريف يعني مو خطأ من المثلا الناسخ وإنما هو أصل صار في تحريف أردت شون لا القرآن أصل ماكو بتحريف وإنما هذه النسخة واحد يتأكد منها اللي عادة النسخ الآن متأكد منها يعني عشرات المدققين. هذولا مدققين يعني مو بس واحد مثلا كتب القرآن بخطه الجميل رأسا يطبع لا وإنما العالم الأول اللي يتأكد ويطابق مع المصاحف الأخرى والعالم الثاني وهكذا أرفقناه فهذا متأكد من عنده خصوصا اللي الآن عادة يطبعون هذا المصحف اللي بخط لا لا خط خط أصمن طاعه اللي هو شوري مالي يعني كثير من البلدان الإسلامية قاموا شنو يطبعون نفس المصحف هذا باعتبار مثلا جمالية في بداية الصفحة بداية الآية وفي نهاية الصفحة مثلا نهاية الآية ولا ماكو فارق بينه وبين المصاحف الأخرى من حيث الكلمات وكذا يعني ما عندنا النسخة بدل مثلا في النسخة ثانية من القرآن غير شكل واحد حتى القراءات الموجودة ترى مونسخ قرآن يعني هذا خلوه في بالكم القراءات الأخرى مو نسخ أخرى للقرآن يعني شوفوا مثلا كتب الحديث الكافي دعاءكم المثلين بيه نسخة تانية غير شكل مفاتيح الجنان بيه نسخة تانية غير شكل أما القرآن ماكو إلى نسخه ثانيه غير شكل وإنما في التاريخ موجود أن القارئ الفلاني بدل ما يقرأ مالك يوم الدين قارئ ملك يوم الدين فراستو. قراءة مونسخة. دن جود. قراءة مونسخة هذه جدا نقطة مهمة يعني. والآن مفاتيح الجنان اللي هو الشيخ عباس القمي الشيخ عباس القمي مو واحدة قبل 100 سنة. متوسّيق قبل يعني عشرات السنين ومدفون في الغواصة الحيدرية الشريفة. وشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان. أنا أشوف مفاتيح الجنان الموجود في بعض النسخ جو مكتوب لا شيء. مع أنه مو زمن طويل. فحكيت القرآن مُعجزة. الله عز وجل حافظ على القرآن. القرآن نسخة واحدة وشكل واحد فقط. القراءة مختلفة. احنا اعتبرنا القراءة مختلفة يعني خطأ من القارئ هذا هذا. الله خو أقرأ مثل ما مكتوب. ولذلك مثلا عندما يقرأ عبد الباسط نبي إذا الشمس كُورت نذري كُورت. هذا التغيير في القراءات هو يعني يقرأ القراءات المشهورة وغير المشهورة الصور ما إلى داعي اصلا مثل انتم إذا في المرة قراته دعاكمين للناس تقرون نسخة واحدة ونفسي مثلا بجنايتها بعد تقرون يعني لأن هذا من المجتمع يصور أنه خطأ قراته فيتصور ان أن الخطيب أخطأ ما يدري أنه هذه نسخة بدل دعا يقراها ما, ما إلى داعي مع أنه نسختان وردتها نسختان وردتها بالنسبة لها دعاكمين مثلا أما بالنسبة لقرآن الكريم نسخة واحدة ماكو غيرها جميع المصاحف حتى اللي ترتبط بقبل ألف سنة وأكثر ألف سنة حتى المصاحف التي كتبت بخط المعصومين أكو مثلا مصحف بخط الإمام أمير المؤمنين مصحف بخط مثلا الإمام الرضا عليه السلام في بعض المتاحف موجودة لسه نفس هذا القرآن ماكو أي فرق بين بين هذا القرآن الموجود بايدينا وبين القرآن الذي كتب قبل 3 سنه 1 سنة وأكثر إذن نتأكد أن هذا القرآن ما بخطأ مطبعي بس تشنون ما بخطأ مطبعي بالاستنساخ استنساخ ساذقا كانوا يستنسخون يعني يكتب من عليا يسمونه استنساخ الأنصر طباعة تطور يعني بسبب الاستنساخ او الطباعه قلنا النسخات يعني واحد يكتب من عالية الطباعه او اجهزه الطباعه الحديثه هذا اولا اللي الان هذا اكو تاكد من عنده هذا القران الموجود متاكدين من عنده ثانيا المرحله الثانيه حول تعيين الصحيح او الاصح من وجوه القراءات المختلفه شوفوا حتى هم يسموه قراءات ما يسموه نسخ مختلفه من وجوه القراءات حول تعيين الصحيح او الاصح من وجوه القراءات المختلفة في بعض آياته الكريمة بعض الآيات القرآنية اختلاف بالقراءة فنتأكد يا هو الصحيح لا يا هو الأصح حتى الفقيه يقدر يستنبط الحكم الشرعي من الصحيح الخموشة لينزل والتي تتدخل يعني هذه القراءات المختلفة في تغيير المعنى الذي تحمله الآية المعنى الذي تبينه الآية قد تختلف المعاني. المعنى قد يختلف المعنى فإذا لازم نتأكد من القراءة مثلا شوفوا في هذه الآية يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن سورة البقرة الآية 222 22. صحيح هكذا ورد في المصحف وهو الصحيح في بعض القراءات حتى يطهرنا يطهرنا مع يطهرنا أكو خلا يعني أكو فرق في المعنى يطهرنا يعني يدخلنا يطهرنا يعني يحصل النقاء من الدم يعني يطهر من الدم حتى إذا كان قبل الغسل والاغتسال فالفقيه لازم يعرف انه مثلا القراءة يطهرنا هو الصحيح لا القراءة يطهرنا ليش الفرق بالفتوى هل يجوز مباشرة المرأة بعد الدم وقبل الاغتسال أم لا يجوز إذا قلنا حتى يطهرنا يجوز لأن طهرت المرأة إذا قلنا حتى يظهرنا ما يجوز من بعد ذي عرفت مغتسل هذا الفرق لكن ذكرنا بأن القراءات حسب رأي قسم من الفقهاء المدققين ومنهم المرحوم المقدس السيد الشيرازي كان ما يعتبرها قراءات دقيقة ولذلك كان يستشكل في الصلاة الصلاة اليومية إذا واحد قرأ على غير الموجود في المصحف عشان استثث يعني خلاف الاحتياط الوجوبي يعتبره واحد يقرا بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم ملكي يوم الدين كان يقول هذا صداته لا تخلو عن شقر لكن نقرأ مالكي يوم الدين الله نزل سورة الفاتحة مالكي يوم الدين فسيحنا نقرأ ملكي يوم الدين بعدين هذا القارئ منه إمام معصوم له نبي لا النبي هو الشقراء ولا الإمام المعصوم صحيح يا لا. مجرد قارئ مجرد قارئ هو القراء اللي احنا عدنا مو يخطوهنا حيالا نقول نفس المعادلة نفس المعادلة تماما الإنسان اللي الآن ده يقرأ نفس اللي كان في ذاك الوقت فالصحيح هو الموجود بالكتاب فبناء على كلامنا اللي ذكرنا احنا في غنى عن هذا البحث الثاني أيضا احنا في شنان في غنى عن هذا البحث الثاني أيضا ثانيا حول تعيين الصحيح او الاصح من وجوه القراءات المختلفة يعني يظهرنا لا يطهرن مثلا في بعض آياته الكريمة طبعا دنيا القراءات المختلفة مو هو يطرن يعني مو مثلا كل آية بيها تنقرا لا مو هيجي والتي تتدخل هذه القراءات المختلفة في تغيير المعنى الذي تحمله الآية إذا كان داخلا في تغيير المعنى اما انا لا المعنى ما يتغير قرات لو كورت نفس الشيء هذا ما يرتبط ببحث الفقيه الفقيه لازم يبحث فيما لو كانت في الاختلاف في القراءة فيما لو كان الاختلاف في القراءة يوجد اختلافا في المعنى هكذا أي حسنتم في تغيير المعنى الذي تحمله الآية كما في الآية التالية الشريفة اللي هي من آيات الأحكام مو قلنا في القرآن أكثر من خمسمائة أو حوالي خمسمائة من آيات الأحكام يسألونك عن المحيط قل يعني يا رسول الله لهم هو أذن فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر هكذا موجود في المصحف حيث قرأت عبارة يطهرن بالتخفيف يعني لازم نقول حيث نزلت عبارة يطهرن بالتخفيف الذي يعطي ظهورها يعني ظهور هذه العبارة ظهور هذه العبارة يعني شمي المعنى الظاهري لها يعني ظهورها يعني المعنى الظاهري لها في معنى النقاء النقاء يعني الطهر من دم الحي فبمجرد ما حصل النقاء شنو يجوز المقاربة تجوز المقاربة وبالتشديد يطهرنا هكذا الذي يعطي ظهورها يعني ظهور المعنى ظهورها يعني ظهور عبارة يطهرنا الظمير جاء للعبارة ظهورها يعني ظهور العباره يعني معنى العباره ظهور بمعنى المعنى يعني المعنى الظاهري لكن الضمير يرجع لها عباره عبارة يطهرنا شنو يكون معناه في معنى الاغتسال من الحيط ان تغتسل المراه فلا تجوز المقاربه الا بعد الغوص زيان؟ وهذا الاختلاف بين القراءتين قراءه بالتخفيف وقراءه شنو بالتجديد يكون مدعاة سببا يعني هذه الاختلاف هذا الاختلاف يدعي يعني يكون مدعاة ان بطبيعة بطبيعه الاختلاف بين الظهورين المذكورين بسبب الاختلاف بين الظهورين المذكورين يعني المعنى الظاهري بالتخفيف والمعنى الظاهري للتشديد اختلاف هذا يكون سبب الى الاختلاف في استفادة الحكم الشرعي رأسوا ايش الى الاختلاف يعني يكون سببا للاختلاف في استفادة في استنباط الحكم الشرعي اذا يكون مدعاة يعني سببا لماذا بسبب طبيعة الاختلاف الحاصل بين الظهورين المذكورين هذا الظهوران مختلفان. هذا الاختلاف يجب الاختلاف في استفادة يعني في استنباط حكم وط المرأة بعد النقاء بعد النقاء من دم الحيض يعني بعد طهر من دم الحيض بعد ذكران يدخل وقبل إغتثالها عن الحيض قبل ما تختزل من الحيض هل هذا يجوز؟ لو ما يجوز. معرفتيش لا؟ فترة الحيض لا تجوز المقاربة. بعد الاغتسال طبعا تجوز المقاربة اما بعد الطهر وقبل الاغتسال هل تجوز المقاربة ام لا فعلى قراءة التخفيف يظهرنا يستفاد جواز الوطي قبل الغسل باعتبار حصل الطهر حصل وعلى قراءة التشديد يستفاد المنع منع يعني الحرمة منح الوكيل حرمته الوطى قبل الغصب باعتبار ما صائر يبقى حرنا ما نقصنا الصور واضح. هذا بالنسبة الى دلالة شنو هذا بالنسبة الى تحقيق المتن في القرآن. أما تحقيق المتن في الحديث بالنسبة إلى الروايات الشريفة أيضاً لازم نتأكد أولاً هذه النسخة الموجودة هل هي صحيحة ما بها أخطاء مطبعية ما بها خطأ في الاستنساخ وإن لاحظ إذا أكو نسخة ثانية للرواية إذا أكو نسخة ثانية للرواية وتؤثر هذه النسخة في المعنى أحياناً أكو نسخة ثانية لكن ماكو ما تغيير في المعنى بنفس الشيء. اما اذا اكو تغيير في المعنى أنا لازم نلاحظ النسخة الاخرى اما في السنة الشريفة في الحديث اما في السنة الشريفة يعني في الحديث المروي عن رسول الله وصاطمة الزهراء واهل البيت عليهم عبد والسلام فلا بد من البحث عن الروايات الحديث المختلفة روايات يعني ما رووا لان الحديث يروى احيانا يروى الحديث بهكذا واحيانا يروى الحديث بشكل آخر فالروايات المختلفه للحديث رأيتشنا عن الروايات الحديث المختلفة يعني كيفية الرواية للحديث كيفية النقل روايات ما النقل والحكاية للحديث الرؤية هنا موضعنا الحديث الرواية الحديث يعني نقل الحديث عن الروايات الحديث المختلفة يعني عن نقل الحديث فالي هذا النقل مختلف وشتى نسر يعني نسخ الحديث شتى يعني مختلف مختلف نسخ الحديث في المدونات المدونات يعني الكتب والكتب المخطوطة على اختلافها فيما دونوه الروايات دونوا هذه الروايات يعني كتبوا هذه الروايات والكتب المخطوطة التي خطوها بأيديهم على اختلافها يعني مختلف مختلفة هي الكتب يعني مثلاً الكافيه إلى نسخ نسخ كتب في مثلاً السنة كذا الكاتب كذا ونسخة ثانية مثلاً كتب في كذا من على النسخة الكذائية فواحد يلاحظ النسخ المختلفة هذا بالنسبة إلى الكتب المخطوطة نشوف النسخ المخطوطة. اما بالنسبة الى الكتب المطبوعة نشوف الطبعات المختلفة يعني في الوسائل الشيعة اكو طبعة مؤسسة آل البيت 30 جزء ومفصلي اكثر وهوامج اكثر واكو طبعة سابقا اسلامية اسمها المكتبة من المكتبة الاسلامية طهران كانت هذه 20 جزء وقبلها لا مخطوط فاكو ب 20 جزء اكو 30 جزء ماكو فرق في الاحاديث وزيادة في الاحاديث وانما مثلا عدد الصفحات الطبعه الاسلاميه مثلا دي خمسمائة دي اربعمائة مثلا والتحقيق اللي صاير جوا التحقيق مثلا في طبعة مؤسسة البيت اكثر فلما الفطين يريد مثلا ان يفتي يراجع النص يراجع الطبع الطبعات المختلفة حتى يدأكد من الحديث اذا اول مطبوعه يعني يراجع النسخ المطبوعة على اختلاف طبعاتها اول مطوع الكتب المطبوعة يراجعها على اختلاف طبعاتها طبعة العراق طبعة ايران طبعة مصر مثلا ومقارنه بعضها ببعض يقارن يعني يقيس بعض هذه الكتب ببعض ليش حتى ينتهي الى الصحيح منها او الاصح الصح يهتم مقابل الخطا الاصح في مقابل الصحيح ربما هذا صحيح لكن ذاك يكون شنو اصائح هكذا فعندنا صحيح وخطا عندنا صحيح و متى كان الاختلاف في متن الحديث يعني في نفس الحديث متن يعني في نفس يتدخل في اختلاف الحكم يعني في اختلاف المعنى اما إذا الاختلاف اللفظ ما ياثر على المعنى مو مهم بي. كما في الحديث التالي هذا الحديث من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام هذا رواية مذكورة في وسائل الشيعة المجلد الثالث صفحة 562 طبعا بالنسبة إلى هذه الرواية المقصود بها من جدد قبرا للعبادة أو مثل مثالا للعبادة يعني مثل مثالا أنه مجسمة مثلا مثل فانا تسوال للعبادة هذا بيشكال اشكال اما مجرد رسم او مثلا لعباده ولا عظم الاطفال وهذا ما بيشكال اشكال شلون حسب رأي يعني العديد من الفقهاء وكذلك بالنسبة الى تجديد القبر تجديد القبر للعباده اذا اتخذ القبر مركزا يعني القبر اخذ يعبد القبر هذا بيشكال اشكال شلون اما متى مجدد مجرد أنه جدد القبر أو بن القبر خصوصا إذا قبور الأولياء والعلماء ولأن الطاهرين خالد بسواه عظيم أصلا من جدد قبرا أو مثل مثلا قلنا المقصود به العبادة فقد خرج من الإسلام هو فقط خرج من الإسلام وهذا بيان لأن اللي مثلا يرتكب معصية خو ما يخرج من الإسلام اللي يخرج من الإسلام هو الذي يشرك بالله عز وجل لا يعبد الله فاللي يجدد قبران لا يمثل مثالان يعني يريد به هذا يخرج من الإسلام أما اللي مثلا ارتكب معصية كذبة مثلا أو مثلا عوض بالله شرب الخمر هذا خرج عن الإسلام لا هو بعد مصلم فاذا المقصود به التي تصل إلى الكفر شنو المرحله التي يجب ان يصل الانسان الى الكف هو لو اتخذه للعباده لو اتخذه شنو للعباده هذا بنشئنا معنى الحديث شوفوا هذا الحديث بالذات اكو نسخ مختلفه في روايته وفي نقله فقد روى من جدد بالجيم المعجم المعجم يعني المنقط يعني شنو ادي يصير معناته ويعني فجديد القبر بعد اندراسه هكذا يكون المعنى صحيح؟ ورؤية نفس الحديث من حدد بالحاء المهملة المهملة يعني بلا نقطة المهملة في مقابل المعجمة المعجمة يعني المنقطة المهملة يعني بلا نقطة ويعني تسنيم القبر تسميم القبر مثل سنام البعير هذا يعني يعلى بالقبر كسنام البعير هذا ايضا معنى وروي من خدد بالخاء المعجمه يعني المنقطة ويعني شق القبر ش كل قبر النبش القبر يعني من نبش قبرا لا يجوز نبش القبر والقبر لا يجوز نبشه وروية من جادته بالجيم المعجمة من أوله يعني جاء جيم فلِي؟ <تصفيق> أي المعجمة هي منقطة إحنا الجيم غير منقطة وما عندنا لكن صادقاً يكتبوه كأكد حتى وأنا ليش حاء مثلا بالجيم المعجمة المنقطة من أوله والثاء الثلاثية يعني مو شاء مو جدت جدث الثلاثية اللي بيها ثلاث نقاط يعني من آخره زيان شنو معناه يصير معناه ويعني جعل القبر المدفون فيه ميتون قبرا لميت آخر يعني قبر دافنين بميت وبعد الميت موجود يعني مثلا خروجو بعد ثلاثين سنة أربعين سنة كأنما لا يبقى من الميت شيء هذا يجوز يجوز مثلا يدفن في نفس المكان شخص آخر أشخا أما إذا لا الآن ندري الميت موجود به ننبش القبر ونريد ندفن ويا واحد آخر هذا ما يجوز لأن نبش القبر حرام أما دفنوا ميتين في قبر واحد غير ما في ولذلك ترى أن الشهداء دفنوا في قبر واحد حفر الإمام أو أمر بحفر حفيره لهم وجمعهم في هذا المكان المقدس الذي دفنوا فيه بأجمعهم وأفرز لحبيب بن مظاهر الاكبر الأكبر والباطل دفنهم في نفس المكان وجميع شهداء كربلاء مدفونين في هذا المكان من دون استثناء إلا الحر بن يزيد الرياحي وعون الموجود هذا مو من شهداء كربلا عون مو ابن زينب الكبرى هذا عون من احفاد الامام الحسن المجتبى عون ابن عبد الله ابو اسمه عبد الله بن جعفر بس مو عبد الله بن جعفر اللي زوج السيدة زينب عون ابن عبد الله بن جعفر اللي من اولاد السيدة زينب اللي قتل يوم عاشوراء مدفون مع الشهداء واسمه موجود اختشات هذا عون الموجود في طريق كربلاء عشر كيلوات قبل كربلاء طريق بغداد يعني هذا شنو عون من أحفاد الإمام الحسن مستوى هذه المشار، زين. ويعني جعل القبر المدفون فيه ميت، نجعله قبرا لميت آخر، زين. فإن كل واحد من هذه المعاني المذكورة يتدخل في تحديد معنى الحكم، يعني الفقير يستنبط، وغيره يتأكد اللي الرواية الصحيحة. يعني النص اللي تلفظ به المعصوم هل هو جدده هل هو حدده هل هو جدده هل هو مثلا خدده خدده؟ لازم يتاكد يتأكد نشوف شنو يعني الحكم الشعري يختلف اذا ما عرف انه ياهو المقصود ما يقدر يتمسك بهذا النص عليه ان يرجع الى رواية اخرى ورواية ايضا اخرى نقرأها بسرعة وكما في الحديث التالي هذه الرواية مذكورة في كتاب وسائل الشيعة المجلد الأول صحة 109، وأيضا في الكافي المجلد الثالث صحة 119 وفي الحدائق مجلدة الأول صحة 216 هذا ما مذكور في نسختنا زين. قلت يعني الراوي المن قال للإمام المعصوم ويسيل علي ماء المطر ماء المطر ما واقف ومي المطر من الميزاب يسيل علي ارى فيه التغير هذا الماء كأنما أشوف فيه تغير يعني بيع بعض علائم النجاسة ارى فيه آتار القذر القذر يعني النجاسة يا جبلكم الله الغائف المقصود به هنا فتقطر القطرات علي مو المايدة يجري من الميزاب فقطرات من الماء قطرت علي وينتضح انتضح انضح بمعنى الرش يعني يرش علي من من يعني من هذا الماء والبيت يتوضأ على سطحه شنو يعني يتوضأ على سطحه يعني اجلكم الله لقضاء الحاجه يروحون فوق السطح سابقاً هما كانت المرافق الصحية بهذا الشكل الموجود فكانوا يتخذون مكاناً لقضاء الحاجة ربما الصفح مثلا والبيت يتوضى يعني يتوضون وضوء الصلاة يتوضا على صفحه يعني يتخلى على صفحه فكيف على ثيابنا؟ او فيكف على ثيابنا يصب على ثيابنا قال عليه السلام ما بذا بأس يعني ماكو اشكال لان باعتبار الماء في نزول المطر ومتصل فيعتبر حكم حكم الماء الجاري وحكم ماء الكر لا تغسل يحتاج الى غسل كل شيء يراه ماء المطر ماء المطر فقط هذا هو الحديث الشريف في بعض النسخ هكذا شوفوا هكذا نقل هذا الحديث الشريف في بعض نسخ كتاب الكافي ونقل في نسخ يعني كتاب الكافي الاخرى نسخه اخرى يعني وكتاب الحدائق الناظرة وكتاب وسائل الشيء هكذا قلت ويسيل علي من ماء المظار كلمة من اكثر فقط زياده من المعنى اختلاف فانما يعطيه الحديث حسب النقل الاول اللي ما بيمن هو ان المطر اخذ يقطر على الرجل مو أما اما لما نقول من من يعني جزء من عنده يعني ماي هو هوايه اللي أتينا بكلمه من من يدل على التبعير فيبدو اكو كل وهذا بعضه بس شلون وما يعطيه يعني المعنى الذي يعطيه شوفوا فان ما يعطيه ما اكتبوا المعنى فان المعنى الذي يعطيه الحديث حسب النقل الاول اللي ما بي من النقل الاول يكتبه بدون من هو ان المطر اخذ يقطر على الرجل اللي قلنا شنو معنا وما يعطيه يعني المعنى الذي يعطيه الحديث حسب النقل الثاني النقل الثاني مع من مع زياده كلمه من هو ان ماء المطر اخذ يسيل على الرجل ويجري من الميزاب عليه باعتبار كلمه من من المطر يعني هواي هوايا هذا جزء من عند أصابني وهما معنيان مختلفان نشاء نشاء يعني سبب هذا الاختلاف شنو من ذكري من كلمة من يعني في الحديث وعدم ذكرها إذن على الفقيه أن يتأكد من نص الحديث يتأكد من نص الحديث يعني شنو؟ يعني يراجع النسخ الأخرى الموجودة اختلاف الطبعات اختلاف النسخ حتى يصل إلى الأصح منها أو إلى الصحيح منها وصلى الله على محمد وعلى وعليه الطاهرين